لتضيف ل ي ا م س حوار ي يعني ي بناءا رغبته ان على م ل الجاي الله ح د ان شاء ب ن يدينا هيكون ا العمر وديكم في حوار حول ا ر ح و ت ه م ة الصلب ومعنى ابن الله مع شخص مسيحي معروف على برنامج البالتوك ي ان انا ع م ل معا اي ح ا نهائيا فالناس ر من قبل لدي ت و موجودة في الحوار ن في ش خ ص حيكون حج على المسيحيين عمتا ك ل م معرفة ل القتل إذن الله طيب عايز أقول والنفس الله تعالى الله أقول النهاردة لو ت انت تكلم ه م وموضوع سمع مسيحي ة حاجة حاجة عايز شاء عايز عايز إذن إن بإذن طيب ديف إن هذا لو ك ت ا الله سبحانه ب ليس من عند ت ع ا والكلام ل كله لو ى ده حبيت تشوف الأضعف اضعف ل أ أضعف ح ا ج ة من و ج ه ة نظري دلوقتي وده ط ب ع ان تتبتها بعد س ت ي في ن اضعف ل ل ب ة إن أ ح ا ج ة تكلموا فيها إ ن ه يقدر يوصل ألوهية الهيه م س ي ح أ ل و ة حاجة المسيح دي أصعب يعني أضعف حاجة. يعني أصعب أضعف م ا ت ك ل م معه الألوهية اللي فرصه فرصه. مهما بت... مع في ف اللي ا ر س ه فراسه ي ما الكتاب فيش ألوهية م ا يوجد ا ه ي ه لا من قريب ولا من بعيد إ ط ل ا ق ا هو اللي ف راسه ف راسه ده به عامل العالمين قبضة يوم عارف تمام ي موضوع العليه ده من, من ده من اقوى المواضيع ان أ ن ت تحكم في موضوع ا ل ق ي ا م ة أ و موضوع بنوه ة المسيح ل ل ده من أقوى المسيح و ولكم ا باك يا جزالي ض ي فيه ع ؤ ا ل مطروح دكتو بيور لو ا تشارك ا ب أنك يعني فيه لله ا مطروح ل إنجليو كاتب حنى كان تلميذ من التلاميذ ده السؤال المطروح تمام والنص ده النص ده عايزين حد يشرحه لنا دكتور بيول ي ب تشرحونا, تشرحونا بالكلمة ما معنى بالكلمة ما كده، ق و لانهم ك ت ب إ ج ي يوحنى ل ل ن أ لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب ما معنى الكتاب وما معنى ما كانوش يعرفه معاك الموت طيب شكرا سلمحمود قسام طيبين أ خ ب ر ك إ ي ه اي سؤال ده ا ل س ؤ ا ل يا راجل ده سؤال يعني الكتاب بيقول يوحنا ت ل م ي ز من تلاميذ سيد المسيح وفي ر لوحه س ت ة تلميذ اسماء تلميذ سيد المسيح منهم يوحنا سمعان و اللي هو بطرس و و اندراوس أ خ ا ه يعقوب و يحن و فلوبس و و برسلماوس و ماتت و توما كل ا ل أ س ل ا م ده شكرا أ سالنا ده, ده مش سؤال ي ع ن يقول الكتاب ي ق ل ا ل ك ت ا ب يقولون ن ب يقولون ان ا ل ك ي ق و و ن ا الكتاب ي ز و ل و ن ان ا ل ت ا ب ي ق و ل و ان ل ك ت ا ب ي ق و و ن ان الكتاب يقولون ان ا ل ا ل و ن ان ل ك ت ا ب ي ق و ل و ان الكتاب يقولون ان ا ل ك يقولون ا الكتاب يقولون ان ا ل ك ت ي ق و ل ا ل ك ت ا ب و ا الكتاب ي و ل و ن ان الكتاب و ل و ن ان ا ل ع ت ا ب ي ق و ن ا ل ك ت ي ق و ن ان ل ك ت يقولون ان ا ل ك ا ب ي ق و ل ن ان ل ك ا يقولون ان ا ل ك ا يقولون ان الكتاب ي ق و ان يقولون ا ل أ م و ا ت ب ع د و ل و ان ا ل ك ا ب ان يصلب ويموت ويقوم في اليوم التالي تكلم عنه هوشه هوشه النبي الكتاب يقصد به هنا ما كتب في العهد القديم كلام يسوع يا ايه مش فعلا ا لم يكونوا بعد يعرفوا الكتاب ان ه م ب غ ي ان يقوم من الاموال مسجد م س ي ح قال لهم, قال لهم جداً ابن و يموت في اليوم الساعه و يموت في اليوم الساعه و ي م ح ت ى في اليوم ه ا ل لهم ه ذ ا ا ل ك ل ا م و ت في ا هذا ل ه ي ك ل و أ ن ا أ ب ن ي ه و ه و ي ق و ل ك ت ا ب ه ك ا ن ي ت ك ل م عن ه ا ل ج س د ه ف ي ن في ي و ح ن ف م ا ذكر ي و ح م الساعه و يموت في اليوم ا ل ج س د ه طيب ت فاجاب ض ل م ي طيب عليكم بيور كلامي ينزل ك معاك شكرا لدكتور لك سلام تعال بس أوضح لك كلامي. حد شاب حدا أوضح ن إ ل ي وحنى قصة الهيكل س نمشي إذنك مع بعض بعد بيور دكتور خطوة خطوة ف أ ج اليهود ب ا وقالوا له ا ي ة آ ي ه ترينا و حتى تفعل هذا قال لهم ن ق ذ و ا هذا الهيكل وفيه ث ل ا ث ة أ ي ا م أ ق ي م ه نكمل لحد جزالية عاد ا أو ي ف هل و د ق ا و واردين بيقول واما هو يكون دكتور ا هذا الهيكل انت الثلاثة ايام فالكاذب هنا فكان له هيكل هل بستة تبنى ديوب سنة جسم <تصفيق> نقطة نقطة عن حد من التلاميذ في الوقت ده فهم ا انه سيموت ويقوم او دي اول دي نقطة ي ب د أ أ و ل ن ق ط ة هل حد من التلاميذ فهم من النص د ه إ ن ه هيموت ويقوم دي ن م ر ة واحد اسمع رده حضرتك معاك المياه ا شكرا أستاذنا نحود ل يقول عن هيكل ي جسد. أما جسده والتلاميذ ب ر ض و ف ه م ه لكن ايمانهم ضعيف ايمانهم قبل ا ل ق ي ا م ة ضعيف واليهود فهموا ه كله ك ي س ك ل م عن ه ي كويس ل جسد ق ص د هيكل ج د ه انه ل ل ا و ك ش ف م ي ن انه ده ب ت ك ل م عن هيكل لكنه لما قال يقول عن هيكل فكان عن هو جسده ه فهمه هذا ده في الكلام والكلام متى لما واضح راحوا لبلاثوا ا لجهة ل ل و ق انه ق ل ي ن يا سيدنا قد تذكرنا ان ذلك الموضل قال وهو حي اني بعد ث ل ا ث ة ايام اقوم لهو ي د فهمين كويس كلام ا ل سيد المسيح ا ل م ش ك ل ة في كذا ل ا ي ه و د مش ف ه م ي ن لا لهو ي د فهمين سبب ت خ ل ا م ر ا ح و ا بلاص ويقول و له تذكرنا ان ذلك قال ان هي ق و م بعد ث ل ا ث ة ايام تفضل ما يك معك طيب ا ل سلام عليكم تمام ا د و س ل د و ر معايا جيدا بس انا أ اتكلم هنا هل فهموا قبل ا ل ق ي ا م ة أ م بعد القيامه ة ف م التلام ده قبل القيامة هو حيموت ويقوم ولا ما فهموش القيامة هو حيموت ويقوم أنا كلامي الآن عن التلاميذ بتكلم عن التلاميذ و ولا ا أنا الآن قبل قبل ده أنه أنه عن عن هل التلاميذ من النطس فهموا ده ه ف ان هو ح ي م و ت ويقوم ولا الكلام ده فهموه لما مات بقى وقام وحلت عليهم الروح القدس معاك المايك ل لما قام الاموات وهو قال ا م فاهموه قام الروح والكدس هيذكركم والكدس كل ذكركم شيء كل لكن انت ممكن تسمع ح ا ج ة ومتاخدش ا بالك منها لكن لما الحدا ث ت م دي نبول ا ل ل م ا ا ل ح د ث ت ا م و ت ح ق ق فهمه م ع ن ى كلامه لكن انت ممكن تقول لي ح ا ج ة و م ا ت أ ك د ش منها إ ل ا لما تحصل تبقى عقيده ر ص خ ة لما تحصل لكن قبل حدوثها ممكن ق ا ب ل ة للنسيان تفضل ما يطمح وحنة ا ي ما ح ض ر ت ويقوم من الاموات من لذلك كتب ا إ ن ج ي ل يوحنا بعد يسوع ن إنه الكتاب الأموات ينبغي أن يقوم من ر ف و ا لم ل و كانوش م ما إطلاقة يقل ع يعني ر ف و يوحنى ه ا ما إنجيل ا للتلاميذ إ ن ه هو ح ي م و ت ويقوم كده؟ معك الميت ل ه منحت ا ي ة قال التلاميذ كتير جدا قال لهم بس التلاميذ يعني دائما تقول انه برضه في, في حاله رفض رفض ازاي المعلم بتاعهم وازاي ملك اسرائيل وازاي ا ن يموت الفاكرين هيعيش معاهم للابد ويوحنا ل آ خ ر م اتكلم يحنى تكلم ده أفتر واحد أفتر تتكلم عن, آآ آآ عن السيد المسيح ويوحنا ح ن ويوحنا اذهب صريح ا ل ع ب ا ر ة و ي ح ن ا كان يؤمن تماما إ ن ه المسيح هيقوم من ا ل أ م و ا ت حنا هنا لما بتكلم لم يعرفوا ما بتكلمش على نفسه ت ك ل م عن ب ق ي ة التلاميذ و أ م ا هم فلم يعرفوا ل أ ن ه م لو ي... لم يكونوا بعد يعرفوا الكتاب ل أ ن ه م تكلم عن التلاميذ مش عن نفسه خدت بالك لكن حنا عارف أ ك ي د المسيح هيقوم من ا ل أ م و ا ت حتى لما راحت ا ل م ج د ل ي ة يمكن اول واحد يسرع ويدخل القبر هو يوحنا والوحيد اللي كان معاه لانه عارف لا انت ع م ل ي ة تشكيك بتاعتك دي مش في محلاها ل قالت ل ح ا ا ج ة ي و د مش ع ر عارفين ف ي اليهود ن لكن وقلت لك م ت ى اليهود عارفين, عارفين كويس خلال كويس ي س م ح ب ت ك ل م عن هيكل ج س د ه طلبوا من ب ل ا س ان يختم العبر لانه قال قوم عرفوا منين دي اليهود كلام ان ابن انسان يسلم ويصلب و... ويموت و ي ق و ن في اليوم التالي كان فيه تلاميذه لكن اليهود كلمه ه ذ ا الكلام ا ن ك ل و ا هذا الهيكل واقيمه في ث ل ا ث ة ايام وهو كان يقول ع ي ك ل جسده فاهمين كويس أفضل م اولا ك معاك أ ً أ و ل ح ا ج ة والكلام ك ا د و ش رد عليها في اول مره ولا تاني مره بس طالما انت عدتها لتالف مره يبقى انا ه ا ل ل ك مضطر اني ل بالذات ا دي ل هيكل م عن ارد عليها ل ل ي أولاني؟ ماتة تعال نشوف الناس فهمت ايه متى سته وعشرين ستين زكى سامر عمليه عالك بخير يا رب. وقت متى ا خ ت ن ج ز ا ر ي ة سته وعشرين ستين سنقزام ابودا مم تبنزلون ه ا متى. ستة وعشرين. ستين وعشرين فلم يجدوا ومع إ ن ه جاء شهود هم... زور كثيرين ولم يجدوا لكن أ خ ي ر ا تقدم شاهد زور, إيه هم بقى الشهود زور دول؟ ماذا قالوا في العهد ا ل ل ي بعده ي هذا آه هذا قالوا آه. وقال هذا قال أني أقدر أن أنقذ هيكر الدليل التاني و فهموا و هما الكلام م ا أن عن ل ي شباب والقيامة ا ك أقدر أن أنقذ هيكر ان ل ل ثلاثة ه وفي أيام أ ب ي طيب الدليل الثاني ن هما فهموا ان الكلام عن الهيكل هنا <تصفيق> هتلاقيه كده في متى برد بص ق ا ل ياناقد ن ده هو على ل ل ص ي يا ب ا ن الهيكل و ب ن ي في ثلاثه ايام ايه مستنينك تقوم لا لو هما فهموا انه بيتكلم عن موته وقيامته ي و و ل ل ي اخر ناقد وبني مستمينك انها ناقد وبني الهيكل تقوم الهيكل يا ل لا ل نفسك يستقيم ا م اذا فهموا ان هم الهيكل الكلام عن الهيكل. اخر دليل في مرقس الهيكل وبني في ثلاثة أيام. العاده اللي بعديه خلص نفسك ان كنت المسيح وانزل و علي ى ا ل ل ص ب خلص نفسك و الصليب ن ز على ل ا يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلام ده يا دكتور بيور لما يجي يقولك الهيكل وابنيه عن قوة. عن قوة. في ايام يتحدث في الصليب فدي معايرة هي ناقد الهيكل ياللي عن عن ضعف على اعتبر انا انقض فانت نظام ناقد انا الكلام الكلام لما اقدر هذا ثلاث اذا ده ده هو هذا لما الشخص بتقول دكتور موقف تشوف قوة قوة شخص اقدر اطلع القمر اقدر ياللي ب ت و ل انا ق ا ن ك د الهيكل طب انزل من ع ص ي ن ت م ش فيك هذه القوة طب انزل مع ن ص ل ي الصليب ا ي ه و د بحسب نفس بتاع ل لم تقوله يفهموا ما انت احسنت قطنة جزائرية تمام؟ تمام. السؤال لحضرتك في نفس الموضوع عن ت ت للتلاميذ حيموت ا انجليو حامنة قال ان ع يسوع معاك ك فين في ويقول الميت هو ط بص ب يا أ س ت ا ذ محمود أ ن ت أ ح ي ي فهمك يعني في الكتاب المقدس يعني فهم حسب هواك طب أ و ل ح ا ج ة الكتاب قال عنهم انهم ش هو الزور صح رد عليه نعم طب هل السيد المسيح قال انو ما قالش هذا الكلام اللي قالوه انقذوا هذا الهيكل وانا أ و فيهم في ث ل ا ث ة أ ي ا م ق ا ه ذ ا ا ل كلام انقذوا هذا الهيكل و أ ن ا ب ن ي ف ي ثلاثه ايام ب ش و د زر و من ن ا ح ي ة ايه قال انقذوا انقذوا انقذوا انقذوا الهيكل و أ ن ا أ ق ي م و ا وانا أ ق ي م و يبقى مين ا هينقد هم اليهود يعني مش هو ا ل هيهد الهيكل حسب فهمك انت ده اليهود ه ي ه د و ا بنفسهم فشهود الزور قاله و ا ي ق انه ل و ا قال عن نفسه انا, أنا اهده واقيمه في ثلاثه ايام يبقى ش د ايام ل ز و ر ج ا منين لا س د ة الحكة بالسيد المسيح وليس باليهود بالك طب المسيح اللي هدوا الهيكل واخد بالك من دي ولا اشرحها تاني ما انا وليس بالك من الكلمة اللي دي هم من افهمك من ولا اخدت انا قلتها ولا؟ شهود الزور في ايه شهود الزور انه هو قال اليهود انقذوا هذا الهيكل انتم انقذوه لكن انا ا ق ي م في ث ل ا ث ة ايام شهود الزور ع م ل ه ا ي ه قالوا على المسيح انه قال انا انقذ الهيكل وانا اقيمه في ث ل ا ث ة ايام خدت بالك ولكن د ي كان عاوز و ه تهمة سياسية انه عاوز يهدم ه سياسية ي عاوز ل ل ل ك هو قال ان هو كان يتكلم عن هيكل جسده واليهود فهم هذا الكلام كويس لما راحوا البلاط سؤاله تذكرنا ان ه ل ا ا ل م ض ل ع قال وهو حي انه ه ي ق و م بعد ثلاثه ة ايام ايام م ن ن ل ل اللهم عليها ك م فهمها منين مين عليها؟ فهمها من ة دي ف ه ن س ولا بعد ثلاثة وراحوا اكدوا البلاط سوضعهم براس ان يختم القبر ويحط حراسه على القبر لانهم ت أ ك د ي ن ان ه يقوم بعد ث ل ا ث ة ايام وده اللي حصل فعلا أنت كل ا ل آ ي ا ت اللي انت جبتها يا استاذ محمود ب ت أ ك د كلام السيد المسيح انه بتكلم عن هيكل ا جسده وش معنى ثلاثة يعني. قولي شمعنى ثلاثة وكل الآيات عن طلبوا شمعنى تعطاش معنى ايام ايام. بتتكلم وما يعني. عن يونان النبي. ثلاث ثلاث الآيات آية آية غير آية كده. دي هو فهمين ه ه ف م كويس كلام السيد المسيح كان انت تاخذ الكلام وتفسره كمل يوحنا انت بتقطع جزء من كلام يوحنا لما ق الومه كده هذا الهيكل اما هو فكان يتكلم عن هيكل جسده فقال انه يتكلم عن هيكل جسده فقال لكلام السيد المسيح مش كلام يوحنا حد ينزلنا النص اما هو فقال انه بيتكلم عن هيكل هي ا ج س د وليه تفهم كده كويس تفضل ق تقرأ د ر تقرأك ما يجمعك اتمنى لما تقرأ الكتاب تقرأ مش تصيد على حاجات تركيز على بتصيد انت عاوزها مش و مايك معاك رددش ليه ن ل لما ليه ل ت بتصيد ا أنا ما ن ن عن نصين ي رددش د و يا ناقد الهيكل و ب ن ي في ث ل ا ث ة أ ي ا م خلص نفسك إ ن كنت يا ابن الله يبدول ف هم ه إ ن ه ب ي ت ك ل م عن ا ل م و ت و ا ل ق ي انهم م أتفهمه ة يبدول إ ب يتكلم عن الموت والقيامه ة يا دكتور بيور ي دكتور و و ب ق ل ل يا ناقد الهيكل وبني خلص نفسك حاضر أكملك الفكرة انزل من على الصليب يعني أنا أسألك بالله دلوقتي ركز معايا هم فهموا يا بيتكلم ناقد حاضر الفكرة انزل أنا بالله فهموا شباب ما الموت نفسك من إنه عن كده خلص أكملك على أسألك هم ركز المفروض يقولوا له ي وبنيه ايه ن وبني مستنينك ك تؤم الأموات لا يانقد و ل ه ز ل انزل انزل طب, انزل طب ي ان الهيكل لا ل ا ده م ف ر وانما ض يقول ح ا س ت ن ن ي بعد ث ل ث تيام تؤم مستنين حاضرة إنما ده م ا ح ص ل ش تمام تاني ن ق ط ة اللي انت م ردتش عليه ا لحد ا ل آ ن فين في انجيل يوحنا يسوع قال لتلاميذه ان, هو يموت ويقوم. في إن, في إنجيل عارفوا إن يسوع هيموت ويقوم, ويقوم. معاك الماي محمود كلامك أولا يا سيد محمود كلامك. ا لما ك ل ا مش ن تقول لي ان يوحنا مش من تلميذ المسيح ايه الدليل اللي تحت ا ي د ت قول ان يوحنا من الكتاب المقدس ان يوحنا مش تلميذ المسيح كل كتاب كله بيقول ان يوحنا هو تلميذ المسيح خلي حوارك يكون م ن ط ق ة عشان نستمر معاك في الكلام ما لو كانت مستقيم ابدا كل الاناجيل تتكلم عن يحنة تلميز سيد المسيح تاتي لي انت وتقول يحنة منين جايبوا هذا ا لي ك تتأكد ل تسأل ا م من تلميز سيد المسيح هو ا ا ل ن جابوا ي ل ل ل ف ك ر ر ا غ ي ان الاناجيل شرط ت ك ن ك ل ه نسخة منين بعض ده ز ده ده س خ ة من بعض هذا ن الكلام ه ب ت ك ل وليس بعض بعض نسخة من بعض. ا ل أ ح د ا ث ده متذكرهاش تذكرها ده بيكمل ده في ا ل أ ح د ا ث يوصد الكتاب ل إ ن ج ي ل يوحنا ث م ي ح ن ه كتبه ذاكر إ ن ه هو الكاتب ده بيقول الذي شهدناه ا الذي لمسناه الذي ر أ ي ن ا ه بعيوننا و ل ك ي ق ل ي ك ك من ن ه ن ا من و ن ه ن ا يكون ن ي ك ن ي ك ن ي ك ن ه ن من ي ن من ي ك ن ا ب ن ي ك و ا ل من ي م ي ا ك م يكون ا ك من ن ا ك من ي ك ا ك ك و ن ا ك م ا ك من ي ك ا ك من يكون ه ا ي ك و ا ل م ك و ه ا ك من ي ا ك من يكون هناك من ه ا ك من ي ه ا ك ي ك و ا ك م هناك من ي ك و ا ك ن ت ق و ن ه ن ك من و ن هناك م ه ا ك م و ا من ي و ن هناك ي ك و ا ك ك و ا ك من هناك من يكون ا ن يكون ا ك ي و ن هناك ا ك م من هناك ي ك و من يكون ا من هناك م ي ك ن هناك ي ك من م م ك ن ه ن ا ه م ألم اول ب السابقة أكتب أ م ر ة شوف الكتاب المقدس يعني لما يجي الكتاب المقدس ويقول لنا أ ن يوحنا احد تلاميذ سيد المسيح أ و التلميذ الذي كان يحبه يجيلي أ سيد محمود سيد أقول, المسيح أقول له إيه؟ أصدق أصدق له إيه ح م وكذب بكلام الكتاب المقدس أ س ن ى يا م ع مايك مايك ايه الليله ت و ي د او انت سهران ا ل ن ه ا ر د ة استنى ش و ي ة عندك س ه ر ة ا ل ن ه ا ر د ة اصبر شويه هات بالك <تصفيق> وانا متستاش ويتنام بدري انا مش عارف بقدر مايك عشان م ن ز ع ج مايك م ع ك طيب السلام عليكم طيب طيب اللي عايز دليل يا إن إنجيلة تلميز يكتب وأنا كنت مخليها للآخر دي إن فصل أنهى التسجيل يا、نعمة. عايز يلا عايز يكتب يكتب الدليل جاي يلا يا يا حديد شباب كتب بصة شباب ان وانا عارف ان انهى انا لا كمان اه لخمسة للآخر فصل فصل فصل فصل نعمة مش مش وحنة كنت خمسة خمسة ت ع ر ف يا ترى ان في الثلاث اناجيل يسوع لما ام الاموات وابخ التلاميذ لانهم لم يصدقوا الذي مات انه قام تعرف المعلومه دي ة مش موجوده ة في يوحنا ة ل ل التلاميذ إن الاموات انجيل ليه لانه ا واحد انه ما انه ن انه ج ي فيش في هو وبخ يوحنة ام تضحك ل ي هاتلي ه الكلام ده من انجيل يوحنا هاتولي من انجيل ه ل يوحنا تعالوا نشوف يا شباب إ ن ج ي ل يوحنا لما ظهر للتلاميذ بص يا شباب ولما كانت ع ش ي ة اليوم وهو أ و ل ا ل أ س ب و ع وقف ا ا ل م ة و ق يسوع إ ز ا ي ك م يا تلاميذ يلا فقال لهم هذا و أ ر ا يديه وجنبه ففرحوا فقال لهم سلام لكم كما أ ر س ل ن ي الاب أ ر س ل ك م ولما قال هذا نفخ أ ه ل ا وسهلا ا ل م ن غ ف ر ت م خ ط ا ت تغفر والكلام جميل و ت و ب ا مكنش معاهم خدت بالك م الحته دي يا ف ر ص م ا ل انجيل ا ل وحيد اللي موبخش التلاميذ ان هما ن س و ا هو انجيل يوحنا الكاتب اصلا مش هيحط نص زي ده مثلا ا ش م ع ن ا كاتب انجيل يوحنا الانجيل الوحيد اللي ب و ب خ ش فيه ا ل ت ل ا م ي ذ ل ماامل ا اموات عارفين لي يا شباب لان ه الانجيل الوحيد اللي ما قالش فيه انه ح ي م و ت ويقوم الكاتب دا و ا خ د ست ة ب ع ي د ة ك ا ت ب دا ما كانش تلميذ اساسا عشان يعرف ان المسيح قال انه ح ي م و ت ويقوم أه خليك ا ض ح ق معاك الميك ونرضى ا ل ن ق ط ة ديبل ا ل ي انتو ا عايزين هو مش ب ت ح ق ك معاك الميك هتكلم ف ي ح اتكلم ج ة ا ن ي ة دلوقت. م ع في حاجة تانية أنا يا حاجه اخرى ل لو الأناجيل ك كان يعني الأربعة ن س ة واحدة من بعض ما حاجتنا من بعض إلى أ ب ع أناجيل. حاجتنا لي قل إيه إ أ ر ب ع أ ن ا ج ي ل لو ك ا ن ا ل أ الأربعة ن نسخة ا ج ي ل واحدة م ن بعض. مش ك ا ن واحد ي ك ف ي لكن قلنا مئه م ر ة وهنكرر هذا الكلام تاني ان ه ا ل ا ن ج ي ل بتكمل بعضها الاحداث بتكمل بعضها ان ه واحد ما ذكرش حدث والثاني ذكره ده صح او ده خطا او ده مقصر او ده تلميذ المسيح او ده مش تلميذ سيد المسيح كل واحد كتب الانجيل بتاعه في مكان بعيد عن التاني يوحنا كتبه انجيله بعد يمكن بعد ستين س ن ة من قيامه السيد المسيح, المسيح. مورس كتبت اهو هو م ا ت ر و ل و ؤ ك ذ ب هل الاربعه لما كتبوا كانوا مع بعض يا محمود معناه ان ن ج ي ل ي ح ن ا ميذكرش ا ح ا ج ة ووضح لنا حاجات كان مهتم بحاجات اخرى ا ظ ه ر لهوت ا ل س ي د ا لاهوت م م س ي ح ع ن يحنن م ي السيد المسيح طب كتب اربعة واربعين كتب ماذت مش كم ومرقص هالمرقص مؤسط اصحاح عارف ستاشر اصحاح اصحاح يا راجل、هلأ. انا كنت أ ت م ن ى ان فكره يا سيد محمود يكون أ ك ب ر من كذا هل كنت أ ت م ن ى أ ن يكون ف ك ر ة أ ك ب ر من ريتها في داه لقد ا ت م ن و ان ح يكون ع فكرت اكبر من ريتها في داه لقد اتمنى ان ل يكون فكرتا في يوم ح ا ل ا استنى عشان انت بتكلم اي كلام ا ص ل والقاعدين ممكن يسمعوك و ي ص د ق و ك طيب حد يفتح يوحنا ثلاثه عشر من, من اثنين وعشرين الى خمسه وعشرين انجيل يوحنا ي ه و ز ا وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه ف أ و ى ما إ ل ي ه سمعان بطرس أ ن ي س أ ل من عسى أ ن يكون الذي قال عنه قال عن يوحنا فلما ر أ ى يسوع امه الذي والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال ل أ م ه يا امراه ه و ز ا ابنك ثم قال للتلميذ ه و ز ا امك ومن تلك ا ل س ا ع ة أ خ ذ ه ا التلميذ إ ل ى خ ص ت ه هتقعد تعمل إ ن ج ي ل جديد يا اخساس محمود هتعمل إ ن ج ي ل للمسيحين جديد يمشوا عليه تفضل معاك ي م معاك تفضل ميت ع ا طيب السلام عليكم. هل في حاجة سمع دكتور بيور النقطة فطرحت النقطة عليكم في بيور بتاعتي هيرد عليها لي دي بيور تلاقي اناجيل السلام حاجة لا ولا حاجة حرد عليها عن مثل. عارف لي انا النقطة دي دكتور بيور؟ لانك انت لما ثلاثة هل على مثل لما تلاقي اناجيل سمع هم مش عن دكتور دكتور واحدة رد متى نسخة ق ا لما ان ياسوح ي و ويقوم ت ليه ل قال ان ياسوح طالما حيقوم هما نز... هم يفصل مش نسخة و الاناجيل ح د ة م هما مش س خ ة و ح د ة عم نفصل التالته ومركس ف ق و ان ياسوح كان حيموت ويقوم كان واحد بس واحد ل ي ق ا مش ك ا ن شبه بعضيهم ماشي مقلوش كان كاتب واحد قال والتالي التانين ما قالوش. إ ن م ا انا عندي ث ل ا ث أ ن ا ج ي ل ب يقول إ ن هو ح ي م و ت ويقوم بس كده مش بس كده عندي ثلاثه م إنهم يفيصل اناجيل ث ب يوبخهم إ ن ه م لم يصدقوش لما ظهرهم عندي انجيل رابع بيقول ل أ ن ه م لم يكونوا بعد يعرفون عارف ليه عارف ما ليه ليه وبخمشي؟ مبخمشي؟ ل أ ن ه م م ا يعرفوش بدليل أ ن بطرس قاله ل حاشاكا يارب تصدق ه أ ل يا ما فيهموش برد نيو تمام دلوقتي ثانيا أنا يفصل فصل هل بقولك أ ن ا عندي م ن ا ظ ر ة وانت الوحيد اللي بتعرف تنزل ا ل نصوص يا فيصل المناظرة كمان ساعة فيصل مجاش كمان ساعة ما مجاش كمان ساعة يا شباب مجاش كمان ساعة هل أنا يا ولا ايه فيصل فيصل هل عليك فيصل عليك لأن قلت لك فرمش من مجتش مش من من يعني أن أن أنت أن أنا دي تجي كده أعتب أعتب ده حق حق حق من يا ي ف ص ل عندي مناظرة ك م الانجيل ن ساعة فنتيدي قلت الوحيد م بعدها ت كنت حقول حصل انجيل كذا كذا كذا ا ا لذلك ل ا يوحنا انجلي لم يوبخ لم يوبخ التلاميذ وفي التكرار إ ف ا د ة ب يا شباب في إ ن ج ي ل يوحنا أ م ا توما واحد من ا ل إ س م ن ي عشر الذي يقال له ا ل ت و أ م فلم يكن معهم حين جاء يسوع فقال له التلاميذ ا ل آ خ ر و ن رأينا الرب. قال لهم إن أؤمن وقتنا ملاحظين ملاحظين إن ن قد قال يده الرب أبصر في يدي أثر المصامير وأضع في أثر المصامير جزائرية وأضع أصبعي في في كميل يا وقتنا مش حاجة؟ مش يا لا حاجة شباب إن الموضوع لهم لم لو مش مش موضوع س ن كان حد من التلاميذ ا ل ع ش ر ة غير توما كان قاله ايه يا توما تنسيت لما قال واحنا صاعدين يقول ا و ا ل ش ل ي م ابن ا ل إ ن س ا ن يسلم ف ي ب ت ل لا لا مش احتمال لم الاناجيل تقوليش احتمال التلاقي الاناجيل الكاتب الوحيد فصل اللي بيقول إن يسوع أول لـ التلات الاناجيل بيقول ليه ما نومة تمام يعرف عندي داين يعرف يا يسوع ظهر ظهر بيقول ظهر ببقى ببقى أنا كانش أساسا ان الانجيل الوحيد يقول ظهر لي ع ر هو ن الانجيل الوحيد اللي بيقول التات عشره ال تلميذ ا ا هو ب يوحنا ر بيور النص ا ض وصريح ل ه م لم ي ك و و ن بعد يعرفون الكتاب إنه ينبغي أن يقوم من الأموات لذلك لم يوبخهم عكس ا ل ث ل ا ث أ ن ا ج ي ل التانيين و ب خ ه م ل أ ن ه قال لهم عربتي بقى إن الكاتب ما حضرش حاجة. حلو ض ر ش حاجة ح أ ن ت بتقول ده ت ل م ي ذ الحبيب حلو الكلام تفضل يا استاذ ف ص ل بعد إ ذ ن ك خذلي من كل انجيل لنفس المواضيع خذلي من يوحنا ش و ي ة خذلي من لوكا ش و ي ة ومن م ر ك س ش و ي ة ومن فلان ش و ي ة وقول ن ك تلميذ الحبيب ي ل ايه ا عام إ دليلك ان ه يوحنا اللي كاتب أ س ا س ا هو عشان خاطر قال أ ن انا لك أ التلميذ الحبيب خلاص يبقى انا اللي كاتب ت ع د د ه ش اللي كاتب أ س انت س ا متعرفش أ ك ت ر من اللي كاتب انا ب ث ب ت لك بكلام ده يا دكتور بيور ان الكاتب لم يكن تلميذ ان الكاتب لم يطلع على ا ل ث ل ا ث ة أ ن ا ج ي ل لذلك وقع في هذا الاختلاف عرفتوا بقى ل ي يا شباب دلوقتي لم يوبخهم محدش ا اقف أ ص ل ا مين ا ل ك ت ا ب عرفت ليه لم يوبخهم في إ ن ج ي ل ي و ح ن ة عرفت ليه في الثلاث اناجيل ا ل ث ا ن ي ي ن ووبخهم عرفت ليه ا ل ك ت ا ب بيقول لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب لانه أ ن ه م يعرفش إن يسوع ي ل ما يعرفش ان يسوع قال الكلام ده. لأنه لو يعرف إن يسوع الكلام ده اقسم بالله ما قال هذا النص فضل المرة المايك الله أسمع من、حضرتك. ربما تأتي المرة. معك مريم حفاتك تأتي دكتورة حجيك بجديد هذه الحين انا بسمع كلامك بضحك بموت من ن ف س م ن ض ح ك يا رجل طيب قل و اذا كان يوحنا مش كاتب انجيل يوحنا طيب قولي ل مين اللي كتبه تفضل مايك معاك مو... هات... ده على عارفين يعني اتفل اللي ان انتو اصلا من انتو افتار عارفين اي اللي كتب أصلاً أي يعني. اللي انتو عارفين ونحن عارفين. لا و انتو ولا احنا عارفين اساسا دا ى ا ل ت ر ا ة محدش عارفين م ولا م و س احنا ذي مين ذي كتبها كتبها الله الله ولا ولا أعلم عصر م د ش يعرف م ولا مين أ ج عارفين ي م ه اساسا ولا مش معروفين منهم اللي كتب معاك الموجه طب في مثل بيقولك لما بتعرفش يبقى أ س ك ت يبقى تسكت متقلبش ا إ ذ ا كانش لك م ع ر ف ة بالشيء ي ب ق ى تسكت صح متفتيش ا أ ن ا معرفش ح ا ج ة يبقى أ ق و ل أ س ك ت أ ق ع د اتعلم ستكون من ي كاتب إ ن جيل يوحنا واتل ما عرفش انت لما تسمح ث ف ك ح ا ج ة لزم ا تجيب الدليل إ ي د دليل عليها إ ن يوحنا مش كاتب من ي الكاتب ي ب ق ى من ي الكاتب ل ي ه ما ع ن د ك ش دليل زي دليل يقول كتاب محرر طب فين في ن س خ ة ا ل أ ص ل ي ة ما ن عرفش طب إ ي د دليل ت ح ر ي ف ي ه ي ب ق ى د ى عا ء ا ج ع ا ء انك ت ت ب ل م م ش ب انت بتكلمش بتكلم ب م ا ن ط س اه محرف والنص الاصلي أ س س ي ا ل أ هو كذا كذا كذا、أوه. يحنى ما كتبش لكن الكاتب كذا ت الكاتبه ب ش لكن ك كذا كذا كذا كتب نفسه؟ الكلام ده كتب نفسه؟ حاجة غريبة نفسه نفسه يعني ده حاجة يا سيد محمود ا س ي ا ذ محمود خليك عقلاني ع ن ي امورك ع ج ي ب ة جدا لما الكتاب واضح ز ي الشمس و يقول ان يوحنا هو الكاتب انجيل يوحنا وهو تلميذ المسيح تيجي انت تقول لك لا طب انا دليل تحت يدي ا ف ي ن دليلك انت ليس لك دليل ليس لك دليل أ ن ه ا ل أ ق و ى الذي يملك الدليل أ ن ت بتدعاه اسمك بتدعي لا استنى ديه ي واد اسمك بتدعي وكتب لنا ا ل ر س ا ئ ل بتاعته يوحنا وقال أ ن ا يوحنا ش ا ر ك ك في ا ل د ي ع وكتب لنا ا ل سفر الرايه أ ن ا يوحنا وذكرت كم ده مش واضح زي الشمس عندك يبقى أ ن ت ح ا ج ة تانيه خليك إ ن س ا ن منطقي لما تدعي ح ا ج ة لما يبقى عندك دليل تحت إ ي د ك تتكلم بيه لكن تتكلم بغير دليل سري يعني ده اسم واحد بيالف أ و واحد يعني ما كمّل، م ا ي ك م ع ا ك طيب ل س ل اقدر م عليك ل ل ا م ة ا ا ل خ مايك س ة أنت ت ا ل م د ا معاك الناس كلها ما ن د رد ك ش م ع ن د الثلاث أناجيل وكان ع ب التلاميذ وابخ التلاميذ الثلاث يسوع وابخ في أ الكاتب أنهم إن الذين نظروا ما صدقوش قد قام إنجيل يوحنى وكأن الكاتب بتاع إنجيل عدا أ ن ل ك ا بتاع إ ن ج ي ل يوحنا بيقولي ل أ ن ا ما كنتش اعرف ان يسوع قال ان هو هيموت ويقوم أ ل ا ص ر ا ح ة ل أ ن ه م لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي أ ن يقوم من ا ل أ م و ا ل لذلك نفس الكاتب اللي قال الكلمة نفس دية ب ص ر ن ا في إ ن ج ي ل ه لان الانجيل الوحيد اللي يسوع لم يوبخ س ع لم ي فيه التلاميذ عكس باقي الاناجيل ي ل ت م م ده ل إ ن الوحيد يا دكتور بيو. السؤال السؤال الآن السؤال الآن تمام؟、طيب. أنا إزاي على لحد على لحد تلميذ دكتور بيو أحكم طيب ده معندكش رد معندكش رد ده أنت أنت إن ولا مش تلميز أحكم إزاي. تعالى لك مثل تعالى احكم ازاي مش مثل لك نضرب نضرب د ك ت و ر ة مريم ا ا ث ل ا في الروم او اخونا في ص ل يقول لك و الفين ل ه س ة 2016 في س ن ة ت ا ش ر كانت و اقل روم في ا ل ب ل ت و ك كان العدد فيها 1500 ا ل مثلا وخمسمئه ا وتاني ح د زي يقول لي عم تبقى ل اقول ي واربعين مين في الاثنين ن أنا أتدى أ مين في يوم اللي حضر فعلا البلسبت ق و ل تلاتين في م دكتور نقصه الفين ي أيوة يا وحنة أ ت ا ه و س ؤ السؤال ا يا جماعة ل ي أعيد ت ا ن تاني ي لأي مسيحي تاني. أعيد السؤال أعيد هل التلاميذ في انجيل يوحنا كانوا يعرفوا ان يسوع حيموت ويقوم دا هيموت ل ل ل ا ا ت م في إنجيل كانوا يعرفوا انجيل يحنى يسوع ي كانوا ان ح ويقوم دا عنده رد السؤال لي مين يكتيب فريعة خذ ا ل إ ن ج ي ل من أ و ل ه ل ا خ ر إ ن ج ي ل يوحنا ما فيش دليل لا ما قل ا قال التلاميذ ل قل ا التلاميذ قل ا التلاميذ؟, التلاميذ في انجيل يوحنا لو قلت لك في متى ا ولوكا ومرتوس عندك الدليل أ ن ا بتكلم في يوحنا عيبكم ا ف ايه ان انتم مش واخدين برسو من النص ده لحد الان في يوحنى عشرين يا يا يا عم لسه بص, بص في لأنهم لم يكونوا بعد يفهمون ما ا لا ق لانهم ه يسوع لا لأنهم قاله أ لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أ ي النبوءات يعني مكانوش ا يعرفوا أ ص ل ا من يسوع لذلك زي ما ب ق و ل ك إ ذ ا ا ل إ ن ج ي ل الوحيد ان يسوع لم يوبخ التلاميذ إ ن ه قام اجيب لكم يا ج م ا ع ة مثال اجيب لكم مثال بصوا كده معايا يا شباب مثال كده سريع اجيب لكم مثال بصوا في روايه انجيل مرقس يا شباب بصوا في روايه انجيل مرقس بس ب س ر ع ة كده عمل ايه دكتوره مريم عمل ايه شيخنا عادل بصوا بس في روايه انجيل مرقس عمل ايه م ل أ ن ه م لم يصدقوا الذي نظروا قد م مركس يبقى في واببخهم انجيل و أ ي قام و ل لهم إيه وبخهم. تمام تعال من احنا جبنا انجيل انجيل الاسحاح يبقى نجيب لوقة لوقة من نشوف مركس تعال في يوحنا واباك توم او بقع ا ل ا ب ا ى و بقع الاء نوم سداشي كلام التلاميذ يوسوس <تصفيق> و بقع نوم سداشي كلام التلاميذ يارجل يوحنا كويس بس بس شباب تعال شوفو في انجيل لوكا و بين اهو وبينما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم ت ج ذ ع و ا وقافوا وظنوا انهم نظروا روحا قال لهم طعام وبعد كده بقى إيه؟ هذا هو هم لهم فيه كده ماذا فقال ولماذا لكم تقتل مضطربين قلوبكم وبينما مصدقين أفكار الكلام ومتعجبين وبعد في إني أنا إيه لدي طعام بقى لابد أ ن يتم جميع ما هو مكتوب يعني في أناجيلي يا يفكرهم يوحنا نهائي التفسير اللي فيه جماعة قاعد عكس الموضوع عند الموضوع معاك سنعمل أنه الترك قال ما جابش لهم جيل المايك حضراتكم سرطة ده هو طيب يا رب كونوا بخير وكل سنه ل ا م ي لحظة بعديدناك طيبين قال الوقت ان هم كانوا فاهمين الكتب في الوقت ده؟ تبقى لاي انجيل حتى. حتى انجيله الحاكس ما كانوش الكتب الكتاب يقول على الموضوع على تلميزاي هم ده تشهدت بيه هم فاهمين عمواس لما في ايه تبقى حتى حتى بطس كده ده المسيح السيد معرفوش عن السيد المسيح قال ايه ن ي المسيح يتألم ذ ويدخل مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما. هما يا أستاذ من كانوا يعني النبوات اللي كانت م ك ت و ب ة في الكتب كانت مخفيه ة ع ن م ولم ت عنهم ل ك د النص اللي بتاعه حضرتك جبته ق و من م ا ل ولم ا ت ب ي ق و انه مخلص مهمين في ا ك تعلم ب طب بيقول الله ما انجيله بيقول نفس الكلام يا أستاذ الحمود الكلام مش مختلف نفس هو أستاذ ن باقي ا ا ا ا ن ج ي ل ل ك كله بعد ي ت و ا ف ق م بعضه جبته بيقول ع حضرتك هو النص اللي اللي انهم يكنوا لم يعرفون الكتاب الله طب ما هم في انجيل لقا أستاذ محمود ما كانوش محمود يبقى ع ر ف ا ا ل ك ت ي ب فين حضرتك الفرق بين الاناجيل او انجيل يوحنا اختلف في ايه عن انجيل لقا بالنسبة لكلام السيد المسيح طب ما دكتور بيور هارت جاب لك كلام السيد المسيح على الصليب ط ة ت ن نقطة تانية, دي نقطة تانية. الكلام الـ الـ الاعلانات اعلانها نيو كريشن ي دي اللي السيد المسيح الكتاب قال زي ة قال قال الكتاب أستاذ لحضرتك مع برضه الكتاب بيقول انها كانت مخفيه ن م خلينا ي نشوف عنهم ع مدورش المايك مع الكلام ودي الخوار دكتورنا دكتور على لوقة قال بيور في يوحنى في الكتاب اما انت ان شيئا كان الامر هذا لم تتعلم ذلك الامر مخفي عنه ولا يعلمه مخفي فكل كلام دكتور بيورو ب نيوه مخفي مقرير و و و عنه م طيب كل كلام ساد و ك ر ي ايشان م و ط انت ت ح ض ر كلام ا ل مختلط ي عليك ل ر وتصدى جميل وكلام رائع الاستاذ جاب كلام يا شباب دلوقتي من انجيل ايه من انجيل تعالوا نشوفوا فيجل دلوقتي الكلام اللي هو جابه كده من من هو من إ ن ج ي ل لوقا انهم ما في الروم لم ا ا يفهموا م أبوك مات ا بقول ل دلوقتي ا ه مفهمش حلو ط ي ي يلا يا مسلمين حطول إجابة ح ط ل الكلام واحد ي ت فأنت ف ه إيه م ت ش أنا بقول لأ حيعيط حد حدش ع ا ي ع ا ي ط طيب بص يا استاذ اللي بتقول لا مش موضوع بطرس ده انت ب قديم ى ق بقى كده ف ي ش لا في حاجات احسن من كده بص يا استاذ وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن ا ل إ ن س ا ن يسلم إ ل ى أ ي د ي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا عارف حزنوا ليه؟ عشان ا حزنوا ر ف ليه؟ ع مافيهموش حزنوا عشان فيهموش ما بالله بالله يعني أسألك بالله. أسألك بالله. أ س أ ل ك بالله ك م ا ل م ر ة واحد ب يقول ح م و ت و ق و م اللي مايتفهمش فيها طيب ي ع ن ي إ ه الصعب إ ن انا اقول ح م و ت و ق و م اللي مايتفهمش فيها يا عالم أ ن ا عايز أ ف ه م بس هل الكلام دي أ ل غ ا ز أحسنت شافوا م ع ج ز ة ل ع ا ز ر شافوا م ع ج ز ة ل ع ا ز ر و ا ن ت تتكلم عن الاله المتجسد ه ع ر ف ت بقى تيجي تفضل معاك الميه شكرا يا أ س ت ا ذ محمود وطبعا في رد ع ل ى الكلام ده بس انا ب ت اسف مره ة اخري لدكتور بيور دي اخر مداخله ا ا ن ل ي احاسيز طريق او بتبقى عن ع ليا ا ن ل ه يعني مش شرط ن ن كان س يسوع بوترس ا الموضوع كله زي ايه؟ زي مثلا لما مدرك بيكلم كله زي زي وقال له لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات أعلن لك يعني لك لم يكن بوترس ط اعلن ل إ ا ك ا م لك ا و ل ن أن يكون خليني النص إذنك شعر بشيء دفع على طبعا بعد أخر طب الكتاب الكتاب أجب في يتكلم فيه في فيه في هتديني داخله ده مثال واضح أخر على الكلام يكون في الكتاب طبعا فيه مثال واضح هل في في لك النص بعد إذنك لو لحظة لما أ ل ي ص ا ب ا ت ا ر ت ق د الجنين في بطنها وسرقت ا م ت ت ل ألي صباط من الروح وصرخت بصوت عظيم وخالت انت في النساء ومباركه ي البايتمت أين صامر فمن هي سمر ح م معنى و د أين كان ب ي إيه؟ ي خ ل ن الباطن ناخد أنه م هي ألي صباط عرفت م ي هيبقى السيد المسيح ن أنه معلم علفت ط ر يعني ق ل مدواح القدس فكان ف إ ع ل انا لحظي ل ل ل ت مثلا ي هنسيب حقيقة المايك لحظي للتلاميذ, المايك حالاً. إعلان لحظي للتلاميذ بي التلاميذ المايك يعني ما شاء الله يا فيجي يعني ذ له فحزنه فهم فهموش الله إعلان لكن حالا الأمر لا الأمر اتفضل حضرتك ما ما شاء مع م أنا مثلاً دلوقتي ع لو ى سبيل ا مراتي حامل فجات و ا ح د ة صاحبتها بتقولها اهلا بام ا ل د ك ت و ر ة هل معنى كده ا ن ه ي ت ن ب أ ت او ج ا ل ه ا اعلان الهي ان بنت رؤيه دي هتطلع د ك ت و ر ة غريب امرك لا ايه اللي يختلف يعني جماع عايز بتكون اسألك بالله يا إيه اللي ده ما بيحصلش ايه الموقف يختلف ده بيحصل. أنا عايز أفهم. أنت عقلك مستوى ان هم يحزنو ا على ح ا ج ة هم م ش ف ه منها اجيب لك ا ل نص ت ا ن ه وفي و اليوم ا ل ث ا ل ث ف ح ز ن و جدا ط ب ب ل ا ش د ي عم خلت الجامع م ش ت ر ق ة ف ح ز ن ا ل تلميذ ا كثير ة بلش ا د ي ف ح ز ن ا ل تلميذ ا جدا اليس و ع ي ة ح ز ن ا شدد ي ا ح ز ن ا شدد ي ا على ايه ت ف ص ل ع ل ى ح ا ج ة هم م ش ف ه منها م ت خ ي ل ي ن ا ش ب ا ب التلاميذ حزنت ع ل ى ح ا ج ة ه م مش عارفينها بقولي واحد أ ب و ك مات مفهمش ولقيته بيعيط فواحد تاني قبله هو ماشي مالك يا محمد انت عملت ي ه اعيط ل له والله ما ن قال كلمة خلانا كده ع ي ليه هل زعلوا ل لي ح ا ج ة مافيهموهاش حاجة غ ر ي بجد ة ب ح ا ج ة غ ر ي ب ة إ ذ ا انت عايز تطلع من هذا ا ل م أ ظ ق إ ن التلاميذ مكانوش ا يعرفه آ ه ممكن تجيبها ل ي من إنجيل لوقة لأنا بقى لك من انجيل لك تاني إ ن ه م ا كانوا يعرف معاك الملك سيد ي السيد المسيح صباط من س و ن رب ده مربط الفرص وهل فهمه الكلام د تصدر م ح الكلام ا إلا الله وهو عشان إله وهو خطر ح ي و ن يعني رب ده ج ا ه إعلان ا براحة يا جماعة حلو حلو. أنا يا جماعة ماشي、معك. أنا موافق وحتنزل معك. عرفت منه هو حيكون جالها يا عم إعلان、إله. جالها يا عم إعلان、إله. جالها يا عم إعلان ش ي حيكون بقى رب عرفت حلو حلو وحتنزل معك معك منه عم إله إله هو إ ل ه حلو. التلاميذ زعلوا ليه ا تفضل معاك الميك ابن ل ا م ي ا لازم الأول نفهم ي ع علان ن ي إلهي فقالي ه صباط يمكن الكلام واضح جدا والكتاب بيقول عن ا ل ي صباط انها انتلقت من الروح القدس يعني جالها اعلان السؤال هنا يا أ س ت ا ذ محمود هل أ ر ي صباط فهمت يعني ايه المسيح رب اتفضل معاك ل م ا ي المايك ا ا ل كل ر اللي ا في د م ده دماغك ده تعال التفكير اللي في دماغك ده. اليصابات ديت قريبت مريم ولا مش قريبتها التبلع التكست عم يا ابوازلك اللي ولا كل في قريبة مريم مش ازمة مريم مش ولا حلو مبروك قريبت شافت يعني لأني حامل الجواز لا تجوزتش طب ايه ا ل ل ي م ا ل م ه امتلاك ي ايه ا صباح من الروح القدس ادم هو اعلام من مريم فينمتلعت ا الى صبات من الروح القدس في ا ل إ ع ل ا ن د ه معاك المايك طيب يا أ س ت ا ذ م ح مدلع و الكتاب وضحنا ا ست حيث ا ل ن ص فلما س م ع ت الى صبات فلام مريم افتقد الجنيه ي ب ط ن ه ا و ا م ت ل م ت ى الى صبات من الروح القدس و ص ر خ ت بصوت عظيم و ق ا ل ت م ب ا ر ك ة أ ن ت في نساء ومباركه يا صمد ب ط ن ك فمن أ ي ملي أ ن ت أ ت ي أ م ر ب ي إ ل ي ه فضل محضراتك المايك حلو الكلام يعني انت عايز تقولي ل ان ا ل ا ع ل ا م بيكون مفهوم طول بقى معايا في النقطه ة الاعلام م بيكون ف أستاذ ألي شعرت بأن مريم دخلت وارتقد صباط محمود مريم الجنين في بأن بطناء هل هي هو ه ك و ن رب هل هي في ا ل ل ح ظ ة دي حست هذا الاساس نعم هل هي تهمته ع ل ى امد ل أ الطويل لا ت ف ا ل ه ل ا ز م ت ه ي ع ن يعني ي ح ا ج ة م الميه فهمتاش إيه ا ز ت ه ا ع عايز ن أنا ي أ ف م يعني بالعقل إنت جاي للإعلان إله دلوقتي بالعقل للإعلان أنت إله كده لان ح ج ة مفهومة مش يا ه ل استاذ ولا هي ع ن ل ا ن محمود في ح ا ج ة اسمها اعلان وقتي يعني تشعر بأمر ولكن الإعلان لا يكون تشعر الاعلان الاعلان عند النا ولكن لان الاسابات بأمر كامل كامل لا لك لو كان بان في الكتاب المقدس وكانت مريم عمت المسيح على اساس ان هو ه الرب او المعلم لما سيد المسيح سويني يا فرصتي من فضلك لو سيد المسيح العذرة لما قالت الاسابات من مريم سواني يا سيد سيديني فرصتي الاعلان كانت على هذا جبك فهمت كانش خلييني طول آه آه. لما السيد المسيح تاه من مريم وابوه وقال لهم فقال لهم لماذا كنت تطلبان ألم, الم تعلمه انه ينبغي أ ن أ ك و ن فيما ل أ ب ي بص كده ف ل م يفهما ل ك ل ا م الذي قاله لهما لو كان الإعلام كان كامل إعلام اللي أعلن أليه العذرة السيد وما وقتي وجود كان كان كانش كانتش سباق ما المسيح من تغربت ف ي م ايوه لأبوه ا و مع انا ل أيوة ن عاوز أ ف ه م بس حضرتك أ ن ا عايز ا أفهم حضرتك ل إ ع ل ا ن دلوقتي ده بيجي ليه الحاجه حتي لو مؤقته هل التلاميذ جالهم إ ع ل ا ن إ ل ه ي ف ح ز ن و انت عايز تقولي من ن ان الحوار التلاميذ جالهم إ ع ل ا ن إ ل ه ي انهم ا حزنه و ا معاك المايك, طب سمع حالي على المايك. معاك ا ي ك م الميك ا الأستاذ الكلام طيب بص ق دليلك بقى ان التلاميذ جالهم اعلان, الهي. انت جبت ان جالها اعلان الهي. دليلك بقى ان انت ان جبت الهي ا ا جالها اعلان ب ت ل ه يا دليلك بقى استاذ ل ل جالهم ا هنا م مؤقت ي الهي اعلان محمود مش شرط يكون اعلان الهي لكنه فهم وقتي لان الكتاب في وفي لوقة بيتكلم على إن التلاميذ ان متة في وفي لم يفهموا شيئا الموضوع كله ان التلاميذ في لحظه ما جالهم هذا الاعلان فهموا ه هل استمر الفهم لكن لا ده اللي استمر ده ي ب ق ل ه لكن ت أستاذ تفضل ا يا ا ب حيك ي محمود يبقى كده مع م ل ع يبقى ك د هل ا ت استمر ع ت انت بتكذب كاتب انجيل وحنة انت كده بتكذب كاتب انجيل وحنة. لأن كاتب انجيل وحنة قال ايه يا فيصل لان في وحنة كده قال في عشرين ع بصرا انت وقعت نفسك في ص ي ب ة ل ن ه م لا م ي ك و و ن بعد يعرفون أ ن ت ج ب ت منه إ ن مجالهم اعلان الهي مؤقت و بعد كده تنسى ب ت ع لما وعيد لحضرتك النص ر ة ن ي ة ل م السيد ا المسيح ابتدا من موسى د ع ويدخل النص ف الرؤى قال لما كان المسيح بهذا يتألم ينبغي أن ي و إ ل ى رده ثم ابتدا من موسى ومن جميع ا ل أ ن ب ي ا ء يفسر لهم الامور ا ل م خ ت ص ة به في جميع الكتب الكتب لم ي ك ن و المقصود ي ع و ه ا الكتب ا ل م بها النبوات ا ل م و ج و د ة في العهد دي. أما لدي ولا ح س د ك ولا ح س د ق ه ولا ح ك ذ ب ك ولا ح ك ذ ب ه بس حاول م علينا طالما كله عقل ل د هايسيكوا ونشوف ي م ل ليه ل ا ل راي وهو برده ا ل في ا ح نفس ا ه ه م من كلام ن ا ا ل ف فيجيل ل إ ع ا إ ل ه مؤقت وبعد ك د ه ه ذ ا ا ل إ ع ل ا ن ي تمام ه إيه ل ا ز ل لازمة ل ي ه ذ ا يسوع بقى تعب نفسه وابن ا ل إ ن س ا ن يسلم وابن الانسان في حيفهمه الآخر هاتلي معاك الميك ليه مش سبب استنى ا لماذا ف ج أ ة م بقى تعب د ي ن للمفاجأة ا ت ي نفسه ل ل م بس قبل ما اديك الميه ا ك كتبتلك ان كل ك ل ا م ه غلط خذي يا عم في انجيل لوكا بيقول يا شباب سواني لك أص... اسمات تعطقت. سنة لك الكصة. سنة. سواني سواني سواني سواني اجيبلك اجيبلك الكصة تعطقت واحدة、بس. حد شايف ا لو ن ص ده يا شباب ل انا ز و ل د ل ن و ل أكثر يا ك ت ر ي اديتك ل ا أنا فيصل لو ل و د ق د ي ت إ ع ل ا ن ل م د ة ص غ ي ر ة ليه حوبخك على ح ا ج ة مش ب إ ي د ك وانت نسيتها وانت ا ل ل ي مدهولهم مدة صغيرة وبعد كده صغيرة ي ن س و ا ن ا يا وبخك ي ف ج ل ا على حاجة على حاجة, انت انت حاجة ب نقطه ت تقطه ا ما وبخش حركات ل ما ق اقتراحتي لكش الماء معاك طيب خلينا نجاوب ن ط ة النقطه الاولى إيه لازمة الإعلان لازمه الاعلام ينسوها حصل كما خليني أجب لك النص ثواني اجب ع ل ش زي م حدث ص ل ك لما س يقوم د المسيح اعلن ي ان هو يقوم من الاموات عن طريق هيكل جسده يقولك فلما قام من الاموات تذكر تلاميذه انه قال هذا فامنه بالكتاب والكلام الذي قاله يدفوع يبقى أول حاجة الإعلان اللي بيقوله السيد المسيح وهما ك ن ع ل ا م ف ه م و ش لحظيا بعد ما يكون من الاموات التلاميذ هيتذكروا فيامنوا بكتاب ولكن الكتاب ه م لو م قامت بسلم لنا خطاه ويوصف لمسلم ا ل سينسيه فتذكرنا كلامه حاضر اتفضل حضرتك المعين مع انت بقى وقعت نفسك دلوقتي قدام الروم كلها وضربت كل اللي قلته بعرض الحائط شفت يا شباب قال ايه ل ا ز م ة الاعلان قال لك عشان لما يتقال ي ف ت ك ر و ا ط ب يا عم حلو الكلام الاعلان كان للمريمات ولا للتلاميذ, الاعلان للتلاميذ طب ما تكمل النص اللي انت جبته و ر ج ع و ن من القبر و أ خ ب ر ه ن ا ل إ ح د ى عشر وجميع الباقيين م ا ل ل ة و و ي ومريم ع ق بهذا واخد فطراء ا كله النسوان حتفرح النسوان فينا في يعني النسوان النسوان يعني جه ايه ل ل لما تقال ل ل إ إنما ع ا ا ا ن م فتكره ت تراء ل م ت لازمه م ه ه ن ك ا ل ي ا ا ل ا ع ل ا ن يا ح ب ي ب ق ل ب ي ه ل ا ز م ة ا ل إ ع ل ا م بقى ايه ل ا ز م تعرف ح ا ج درجة ة يا أستاذ محمود إن ل ق ي ا ل إ وإيمانه ن ن س ا ت خ ت ل ف من و ا ح د لآخر ممكن حد يفهم、الأعلان. ممكن حد ما م الاعلان حد حد ي ف ه وكل م م ن حد يفتكره ب س و ة وممكن م حد ح ت الامور ج د ي ل وكل ل دي توفرت في الكتاب يعني خلينا يقوم اليهود يقول اليهود عن ناخد بدون من انفسه حالة الامر الاموال ذلك ما حد فهم كتاب حتى قريم قد قال وهو حد بعد أيام اقوم كده تذكرنا المضرب ثلاثة فيمر بضبط القبر إ ل ى اليوم الثالث لئلا ي أ ت ي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب ل أنه أ قام ا م ت فتكون ا للشعب ض ا الأخيرة ل ة أ ر من الأولى دول انه ر قام ا من الاموات ل ل عشرة أو ا ش ا المسيح د ن أي إ ث ب ز اما توما فقال انه لازم احط ا د ي ة في مكان المسامير إ ذ ن هناك إ ع ل ا ن كل واحد من عصره السيد المسيح في لفهم م ا ك ا ن امر مخفي عليه عشان يؤكد أ م ر القيامه في لما ي ل شافه صدق في ل ل ا ز م يحط ا د ي ة ده ع ش افهم ن الكلام لحضرتك ا ا ي ك تفضل من ي افهم من حضرتك ان الاعلام لما جيل التلاميذ م ا ف ه م و ش اد كده ولما جيل المريمات برضه كانوا احسن من التلاميذ ب د ر ج ة انما لما جمل اللي بيقول على يسوع مضل عرفه يعني ع ا د تقولي ان هذا الرجل الاعلام مسك في قلبه كده الاعلام مسك في قلبه كده عكس التلاميذ. التلاميذ اللي هو اختارهم ما هو ده معنى كلامك م ا هو ده معنى ا ك ت ا ذ جيشي ب أ ي عقل ومنطق ان ثمانيه ش ر شخص ينسوا او لم يصدقوا ان هو حيقوم بينما واحد بيقول مودي... واحد مضل افتقر الكلام ده انت عايزني ب أ ي عقل اصدق هذا الكلام لا يوجد كده ح ا ا ل عقل مفيش ا أساسا ن مصدر هذا الكلام إ اعلان ف اعلان ما تقوليش ل بقى ا إ مؤقت يعني اعلان مؤقت اعلان لمدت دقيقتين يعني يعني جونة يعني مثلا هو عايز يزعلهم ل م د ة دقيقتين ويحزنوا وبعد كده من م من الكتاب ا ل ق كلمة اعلان يلا جزئي دي خ ل ا ل ل بدليل بتتكلم من الكتاب اللي الله ك كتبه ا اتباش انا وناس م من بتؤمن انت ل د س ي مساكين من روح الكدس ا روح ه ل اعلان ي اني جزدي انت غيرت كلامك بس. معاك انت كده ل المواجه ا م ك استاذ محمود بترجع ل أ و ل الحوار خالص وكأنك وبترجع احنا عملناهم وبترجع لنفس النقطة النقطة اللي انا بترغي مدخلات قلتها بحضرتك ثلاث اللي ف أ ن ا معنديش ا اضافه فيها انا ل ي تاني؟ أنتقل ولا أن التانية للنقطة انت اللي كان عايزني ن د ك ف ي ه سؤال ا أستاذ محمود هم ح ه اقرر أستاذ محمود؟ لأني هم خدوا محمود؟ لأن إعلام ت ي يعني ع ش و ا ا ب ل أ م و ل ك ن باقي ا ل إ ن ج ي ل ا ل ل ي ن تاني بتستشهد منه م بيقولش إن هم ه م كانوا ف ن طيب هاتلي من إ ن ج ي ل النص اللي انت نزلته فيه سواني نحسم هو اهو بيقول عشان الأمر النص اللي حاجة جدا هاتلي حزنه دخليني إنجيل نص إنجيل إنجيل فيه عليه يجيبه في في في كده لك بتعتمد تعفى متة متة متة بيقول ان هما عالموا بامر الموت والقيام ح ز ن يعني و ا ليه و ا ح دليلك ب ي ق و ل واحد ب ان الراجل جمع ليه ش أبويا دليلك مات إن هو إ ع ل ا ن وقتي إ ي ه دليلك يا ج م ا ع ة دليل أ ن ا عايز دليل الكلام ب دليل مش استنتاج إ ي ه دليل ان ده إ ع ل ا ن وقتي معاك الميه أ ن ا م ا عندي إ ض ا ف ة في النقطه ة دي عندي أنا ما قلت هذه المره ن ق ط ة تفضل ع المعين يعني ك تمام ما إضافة النقطة تعال ا إنجيل ل متى طيب فيش في دي طيب تعال نشوف و نشوف التلاميذ حازنه جدا ماشي تعال نشوف أهو. زكا فيبر زكا أهو سنجيب أ لك ا ل ق ص ة من أ و ل ه ا تانيه س ن ق ي ه ي ا ن ج ي ل متى كام سبعه عشر س ب ع ة عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه ع ر سبعه عشر س ا ع ت ي ش ر سبعه عشر س ب ن ه عشر سبعه عشر س و ع ه عشر س و ع ه عشر س ق و ه حموت وقوم ش ر سبعه عشر سبعه عشر سبعه كده محدش الحجة دايماً... الحجه دايما اصدر صيادين سمك دول علم غ ل ا ب ة دول علم فيهمهم على قدهم مكانش ا حل عليهم الروح القدس صح كده صح كده صح يا شباب يلا ا ت ب و له واحد صح كده طيب تعالوا نبص مع بعض التلاميذ اللي ه م مش قادرين يفهموا ما معنى يموت ويقوم و س أ ل ه ت ل ا م ي ذ قائلين فماذا يقول ا ل ك ت ب ة إ ن إ ي ل ي ا ينبغي أ ن ي أ ت ي أ و ل ا ف أ ج ا ب يسوع قال لهم إ ن إ ي ل ي ا ي أ ت ي أ و ل ا ويرد كل شيء ولكني أ ق و ل لكم إ ن إ ي ل ي ا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أ ر ا د و ا أحدتوا بالكم الحاجة فهموا النص وسبوا النص يسوع هنا ماجابش سيد يوحنا ش بس ا ب ب ه م ل ق ا ق ط و ه ا وهي ط ا ي ر ة وعرفوا ان الكلام على يوحنا يبقى تتكلم على ن ا ناس اذكيه ل التاني من النص بيقول ن من ص ايه ك ل ابن الإنسان ض ا ايه اللي قتل يبقى ابن الإنسان اللي سوف يوحنى يتألم يبقى ي قتل حصله ل منهم طب ح ص يبقى ابن ا ل إ ن س ا ن اللي هيحصله عليه ايضا ح ي ق ت ل ابن الانسان إ ن س و ف يتقلم يبقى أنت ع ي لي ز تقول فهموا ا ص و سوف ب ا النص, وسبوا النص. يبقى أي عقل هذا عقل يبقى يتالم ش نشوف شوحد الشوء فهموا في عنده الموضوع الموضوع من مدخلة الموضوع وسبوا الإخوة لو النص حياة هذا نص نحن ن غريبة طيب نشوف حد ح ك و و الموضوع شو ض ع عنده حد مدخلة في هذا يا شباب خليك فشخ ا ضبك أ ن ت يا حجاج خليك فشخ ا طيب علي طول عام الموضوع طول م م ة سريعة ع و لو لهوش وإنت م ممكن مسيح مننا ما مثلا ة سريعة النهاردة سنة يزعل طيب كل إحنا قلنا بس ما فيش دليل اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا فيش دليل ا ن ا ل ك ل اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ي ه اه اه اه اه اه اه اه ا ن اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه و ه اه اه ا ن مؤقت, ولو هو إعلان مؤقت أ ي و ه لو هو إ ع ل ا م مؤقت إ ايه إ لازمته؟, لازمته يعني طيب طيب أقول ليه ن أقول إ ح ايه ما م بنقولش ل س ح ي لازمته ك ل م ومنجر بصراحة يعني اقول هخطبك ع ن ت ع ل ل ا أنا م إن ده لو ي ا أنا بأمانة بأمانة بأمانة بأمانة فيجل عندي عيد بس كلمت لو انا عندي عيد اسمه عيد تحريف الانجيل وكذب بولس, عندي عيد اسمه تحريف الانجيل وكذب بولس. هتيجي في العيد ده تقولي ك ل س ا م طيب احوده أي مسيح يرد ع لانه على ك م لو أنا عندي عيد س عيد تحريف ا لا إ ن ج ي ل وكذب ل يرد لن أقول لك كل سنة وانت تمام طيب ده ض ه هو إيمان. آه إيمان ا خدتش ب ا ل ي أنه إيمان إيمان ده هو ده قال ل هو ذ ك اي ل ل م م ما س ب ق و ل لأي ش مسيحي كل سنه وانت طيب او في ا ل عيد الميلاد او في كده بس ده ميمنعش ا ان في بينا ن وبين بعض م ع ز ة ده ميمنعش ا إن, ان انا بقدرك ان انت تحترمني إن انت ان بتقدرني ده حاجه ملاش والعقيدة ا م مجاملة ا ل يعني ي ع ق دعوه ة ن ن انت د عادة ا مفهاش مجاملة طيب ت ق ل ي نور و هو صح فين هو صح فين هو فين الدليل ان هو ده اعلان الدليل ان ده اعلان ايه حدي... هاتيلي النص ان ده اعلان معاك الميك ا ب ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته حياكم الله جميعا في صوتي يا محمود انا بقولك انا برد ع ل ى اخ في الروم ب يقول انا مع فجل ي أنا, انا مع فيجل, فيجل بقوله لا بقوله ل أ هو صح لكن ك ل م ة اعلان مش د ق ي ق ة ك ل م ة اعلان المفروض هي حلول مؤقت للروح بيعمل إيه الحلول ده؟ في اللحظة بيعمل اللي انت فيها بعد كده بيمضي زي العهد القديم مؤقت بيمضي بيتنبأ انت بعد ايه في فيها زي ده كده كان حلول مؤقت للروح العهد الجديد الروح ساكن فيهم حلول الروح نوعين الروح القدس كان ليها حلول حلول مؤقت في العهد القديم للتنبؤ بس زي مثلا ا ل ي ص ب ا ط حل عليها الروح والجنين اتملم ن الروح حلول مؤقت وقالت لها ا ن ا م ي ن عشان المرب ت أ ت ي الي ا ده تنبؤ ده تنبؤ بالروح ده كان حلول مؤقت العهد القديم كله كان حلول مؤقت الى ان يجي الروح في عيد البقره في, في اليوم الخمسين والتلاميذ ي ت ع م د ه والروح يبقى س ك ن فيهم فهمت يا محمود المعنى الاصح مش اعلان نقول حلول مؤقت للتنبؤ بس فهمت حلول حلول عارفك بتكلمت... فايبر فيجي فيب مؤقت تمام مش بكلم مين كان بيكلمني للتنبؤ انت كنت انت حلول ولا انا كان بس يا ف ي ب ر ولا ف ي جيل نرجع كده اه ف ي ب ر لا انا مش اديتهالك ن ا ا غلط يا ف ي ب ر انا اديتك البتاع غلط لكن انا كنت بكلم المفروض كنت بكلم ا ل ل ي هو مش عارفه نيه ايه كده نيه ايه كده مش ف ا ك ر ة خلاص يا محمود خ لا ص ي انا محمود لا أنا مش عايز افهم منك ح ا ج ة انت ت ف ه م ن ي <تصفيق> طيب, محمود اتفضل. فإحنا طيب السلام ر ؤ المتنبؤ بتنضي بتزلش بتنبأ بيها طيب ايه في اللي المايك يا ما معاك محمود ا ل هو عليكم السلام عليكم ماشي بس في ح ا ج ة بس في ح ا ج ة ما برضو الكلام كله يكون عقلاني لا غير كده كمان في ح ا ج ة في حاجة خليك محترم مين صنع انت، مش انت، لعم جابتك لا، انت، أم حاول دلوقتي، هفهمك تتفق يا、حمود. ماشي أوكي، وز... بحمود، هو حاجة مؤقت اعتقل طالما النقطة نور وناسه إ ذ ا م ا ك ن ش يجب على المسيح إ ن هو يوبخهم إ ن ه م نسوا ا الكلام د ه و ا ل ن ص م ا فوش أي ح ل و ل أو إ ع ل ا ن النص أساسا أقلتها م ا إعلان ما النص ماشي فوش حلول أو يبدو حضبتوش تبتولي أي أنت متأخر أيوة جيت طيب خير خير حد عنده تعليق أيوة, أيوة. ماشي. حد حد تعليق عنده عنده بس ع ل ى هذه النقطه السماعه دي ده وشتني ق فضل ساتر ي حد عنده ي ت ع ن د ي عندي صد ق ت ف يجي ا ل ع م يا فايبر اسمعي ا ن ا ن ل افهمك بس مش هزعل عنه يعني بس أنا بقولك ان أنا افهمك ان افهمك ل ا ان افهمك ان افهمك ان افهمك ا ل افهمك ان افهمك ان افهمك ان افهمك ان افهمك ان افهمك ل ان افهمك ان افهمك ل ت ان افهمك ان افهمك غلطت ان افهمك ل ب ان افهمك ان افهمك ان افهمك